الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ا ل ذ ي ن فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم ي ث و ب و ا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا ص ا ل ح ا ت لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ذلك الفوز الكبير إ ن بطش ربك لشديد إ ن ه هو يهدئ ويعيد